وهذا مالك يقول عندي عدة عمارات أؤدرها للسكن فهل عليها زكاة أم لا العمارات المملوكة كأبنية لا زكاة فيها ولكن الزكاة تكون في الريع الناتج من تأجيرها فإذا بلغ الريع نصابا زائدا عن الحاجات الضرورية وحال عليه الحول وجبت الزكاة فإن كان الريع يصرف أولا بأول ولا يبقى منه نصاب يحول عليه الحول فلا تجب فيه زكاة والله أعلم